بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس من كتاب التسهيل لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى مخطفة من الثقيلة ولذلك جاء اللام في خبرها ومن قبله أي من قبل الهدي ثم أفيض من حيث أفاض الناس فيه قولان أحدهما أنه أمر للجنس وهم قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدرفة لأنها حرم ويقفون بعرفة مع سائر الناس لأنها حل ويقولون نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منها وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك يقف مع الناس بعرفة توفيقا من الله تعالى له والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس ومعناه أفيض من المزدلفة إلى منا فثم على هذا القول على بابها من الترتيب وأما على القول الأول فليست للترتيب بل للعطف خاصة قال الزمخشري هي كقولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم فإن معناها التفاوت بين ما قبلها وما بعدها وأنما بعدها أوكد قضيتم مناسككم فرغتم من أعمال الحج كذكركم آباءكم لأن الإنسان كثيرا لا يذكر آباءه وقيل كانت العرب يذكرون آباءهم مفاخرة عند الجمرة فأمروا بذكر الله عوضا من ذلك آتنا في الدنيا كان الكفار إنما يدعون بخير الدنيا خاصة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة حسنة قيل العمل الصالح وقيل المرأة الصالحة وفي الآخرة حسن الجنة نصيب مما كسبوا يحتمل أن تكون من سببية أي لهم نصيب من الحسنات التي اكتسبوها والنصيب على هذا الثواب سريع الحساب فيه وجهان أحدهما أن يراد بسرعة مجيء يوم القيامة والثاني أن الله لا يحتاج إلى عدة ولا فكرة قيل لعلي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم قال كما يرزقهم على كثرتهم في أيام معدودات ثلاثة بعد يوم النحر وهي أيام التشريق والذكر فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند الجمار وغير ذلك فمن تعجل في يوميني أي انصرف في اليوم الثاني من أيام التشريق ومن تأخر إلى اليوم الثالث فرمى فيه بقية الجمار وأما المتعجل فقيل يترك جمار اليوم وقيل يقدمها في اليوم الثاني فلا اسم عليه في الموضعين قيل إنه إباحة للتعجل والتاخر وقيل إنه إخبار غفران الإسم وهو الذنب للحاج سواء تعجل أو تاخر لمن اتقى أما على القول بأن معنى فلا اسم عليه الإباحة فالمعنى أن الإباحة في التعجل والتأخر لمن اتقى أن يأتم فيهما فقد ابيح له ذلك من غير اسم. وأما القول بأن معنى فلا اسم عليه إخبار بغفران الذنوب فالمعنى أن الغفران إنما هو لمن اتقى الله في حجه كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فاللام متعلقة إما بالغفران أو بالإباحة المفهومين من الآية ما يعجبك الآية قيل نزلت في الأخنس بن شريق فإنه أظهر الإسلام ثم خرج فقتل دواب المسلمين وأحرق لهم زرعا وقيل في كل من كان على هذه الصفة في الحياة متعلق بقوله يعجبك أي يعجبك ما يقول في أمر الدنيا يحتمل أن يتعلق بيعجبك ويشهد الله ان يقول الله أعلم إنه لصادق ألد الخصام شديد الخصومة تولى أدبر بجسده أو أعرض بقلبه وقيل صار واليا ويهلك الحرث والنسل على القول لأنها في الأخنس فإهلاك الحرث حرقه الزرع وإهلاك النسل قتله الدواب وعلى القول بالعموم فالمعنى مبالغته في الفساد عبر عن ذلك بإهلاف الحرث والنسل لأنها قوام معيشة بآدم فإن الحرث هو الزرع والفواكه وغير ذلك من النبات والنسل هو الإبر والبقر والغنم وغير ذلك مما يتناسل أخذته العزة بالإسم المعنى أنه لا يطيع من أمره بالتقوى تكبرا وطغيانا والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع وقال الزمخشري هي كقولك أخذ الأمير الناس بكذا أي ألزمهم إياه فالمعنى حملته العزة على الإسم من يشري نفسه أي يبيعها قيل نزلت في صهيد وقيل على العموم وبيع النفس في الهجرة أو الجهاد وقيل في تغيير المنكر وأن الذي قبلها فيمن غير عليه فلم ينزجر السلم بفتح السين المسالمة والمراد بها هنا عقدة الذمة بالجزية والأمر على هذا لأهل الكتاب وخوطب بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة وقيل هو الإسلام وكذلك هو بكسر السين فيكون الخطاب لأهل الكتاب على معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام وقيل إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا أن يعظموا البيت كما كانوا بالمعنى على هذا أدخلوا في الإسلام وتركوا سواه ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي كافة عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام فاعلموا أن الله عزيز حكيم تهديد لمن زل بعد البيان هل ينظرون أن ينتظرون يأتيهم الله تأويله عند المتأولين يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا وهي عند السلف الصالح من المتشابه يجب الإيمان بها من غير تكييف ويحتمل أن لا تكون من المتشابه لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون بجهلهم قولهم لولا يكلمون الله في ظل جمع ظلة وهي ما علاك من فوق فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال وإن كان لله فهو من المتشابه الغمام السحاب وقضي الأمر فرغ منه وذلك كناية عن وقوع العذاب سل بني إسرائيل على وجه التوبيخ لهم وإقامة الحجة عليهم من آية معجزات موسى أو الدلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن يبدل وعيد ويسخرون كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيم والذين اتقوا هم المؤمنون الذين سخر الكفار منهم فوقهم أي أحسن حالا منهم ويحتمل فوقية المكان لأن الجنة في السماء يرزق من يشاء إن أراد في الآخرة فمن كنايه عن المؤمنين والمعنى رد على الكفار أي إن رزق الله الكفار في الدنيا فإن المؤمنين يرزقون في الآخرة وإن أراد في الدنيا فيحتمل أن يكون من كنايه عن المؤمنين أي سيرزقهم ففيه وعد لهم وأن تكون كنايه عن الكافرين أي أن رزقهم في الدنيا بمشيئة الله لا على وجه الكرامة لهم بغير حساب ان كان للمؤمنين فيحتمل أن يريد بغير تضييق من حيث لا يحتسبون أو لا يحاسبون عليه وإن كان للكفار فمن غير تضييق أمة واحدة أي متفقهين في الدين وقيل كفارا في زمن نوح عليه السلام وقيل مؤمنين ما بين آدم ونوح أو من كان مع نوح في السفينة وعلى ذلك يقدر فاختلفوا بعد اتفاقهم ويدل عليه أمة واحدة فاختلفوا الكتاب هو جنس الكتاب هنا جنس أو في كل نبي وكتابه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه الضمير المجرور يعود على الكتاب أو على الضمير المجرور المتقدم وقال الزمخشري يعود على الحق وأما الضمير في أوتوه فيعود على الكتاب والمعنى تقبيح الاختلاف بين الذين أوتوا الكتاب بعد أن جاءتهم البينات ضغيا أي حسدا أو عدوانا وهو مفعول من أجله أو مصدر في موقع الحال فهذا الله الذين آمنوا يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما اختلفوا فيه أي للحق لما اختلفوا فيه فما بمعنى الذي وقبلها مضاف محذوف والضمير في اختلفوا لجميع الناس يريد اختلافهم في الأديان فهذا الله المؤمنين لدين الحق وتقدير الكلام فهد الله الذين آمنوا لإصابة ما اختلف فيه الناس من الحق ومن في قوله من الحق لبيان الجنس أي جنس ما وقع فيه الخلاف بإذنه قيل بعلمه وقيل بأمره أم حسبتم خطاب للمؤمنين على وجه التشجيع لهم والأمر بالصبر على الشدائد ولما يأتكم أي لا تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصاب من كان قبلكم مثل الذين أي حالهم وعبر عنه بالمثل لأنه في شدته يضرب به المثل وزلزل بالتخويف والشدائد ألا إن نصر الله قريب يحتمل أن يكون جوابا للذين قالوا متى نصر الله وأن يكون إخبارا مستأنفا وقيل إن الرسول قال ذلك لما قال الذين معه متى نص الله فللوالدين والأقربين إن أريد بالنفقة الزكاة فذلك منسوخ والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ وقدم في الترتيب الأهم فالأهم وورد السؤال على المنفق والجواب عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله من خير كتب عليكم, كتب عليكم القتال إن كان على الأعيان فنسخه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فصار القتال فرض كفاية وإن كان على الكفاية فلا نسخ كره مصدر ذكر للمبالغة أو اسم مفعول كالخبز بمعنى المخبوز وعسى أن تكره حظ على القتال الشهر الحرام جنس وهو أربعة أشهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم <تصفيق> قتال فيه بدل من الشهر وهو مقصود السؤال قل قتال فيه كبير أي ممنوع ثم نسخه فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وذلك بعيد فإن حيث وجدتموهم عموم في الأمكنة لا في الازمنه ويظهر أن ناسخه وقاتل المشركين كافة بعد ذكر الأشهر الحرم فكان التقدير قاتل فيها ويدل عليه فلا تظلموا فيهن أنفسكم ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته حسب ما استقر في الشرع فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة لما كان في أول الإسلام من تحريم القتال في الأشهر الحرم وصد عن سبيل الله ابتداء وما بعده معطوف عليه وأكبر عند الله خبر الجميع أي إن هذه الأفعال القبيحة التي فعلها الكفار أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام الذي عير به الكفار المسلمين سرية عبد الله بن جحش حين قاتل في أول يوم من رجب وقد قيل إنه ظن أنه آخر يوم من جمادى والمسجد عطف على سبيل الله حتى يردوكم قال الزمخشري حتى هنا للتعليل فأولئك حدثت أعمالهم ذهب مالك على أن المرتد يحبط عمله بنفس الارتداد، سواء الرجع إلى الإسلام أو مات على الارتداد. ومن ذلك انتقاض ضوء وبطلان صومه وذهب الشافعي إلى أنه لا يحبط إلا ان مات كافرا لقوله فيمت وهو كافر وأجاب المالكية بقوله حبطت أعمالهم جزاء على الردة وقوله أصحاب النار هم فيها قاردون جزاء على الموت على الكفر وفي ذلك نظر إن الذين آمنوا الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه الخمر كل مسكر من العنب وغيره والميسر القمار وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما ورؤية أن السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه اسم كبير نص في التحريم وأنهما من الكبائر لأن الإثم حرام لقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم خلافا لمن قال إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية ومنافعه الخمر التلذذ والطرب وفي القمار الاكتساب به ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة قال ابن عباس المنافع قبل التحريم والإسم بعده وإسمهما أكبر تغليبا للإسم على المنفعة وذلك أيضا بيان للتحريم قل العفو أي السهل من غير المشقة وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار الفعل مشاكلة للسؤال على أن يكون ما مبتدأ وذا خبره تتفكرون في الدنيا والآخرة أي في أمرهما ويسألونك عن اليتامى كانوا قد تجنبوا اليتامى تورعا فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم فإن قيل لما جاءوا يسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها فالجواب أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأول وقع في أوقات متفرقة فلم يأتي بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانت متناسقة والله يعلم تحذير من الفساد وهو أكل أموال اليتامى لأعنتكم لضيق عليكم بالمنع من مخالطتهم قال ابن عباس لأهلككم بما سبق من أكلكم لأموال اليتامى، ولا تنفحوا أيلا لا تتزوجوا والنكاح مشترك بين الوطء والعقل المشركات عباد الأوسان من العرب فلا تتناول اليهود ولا النصارى المباح نكاحهن في المائدة فلا تعارض بين الموضعين ولا نسخ خلافا لمن قال آية المائدة نسخت هذه ولمن قال هذه نسخت آية المائدة فمنع نكاح الكتابيات ونزول الآية بسبب مرسد الغنوي أراد أن يتزوج امرأة مشركه وأمة مؤمنة أي أمة لله حرة كانت أو مملوكة وقيل أمت مملوكة خير من حرة مشركة ولو أعجبتكم في الجمال والمال وغير ذلك ولا تنفق المشركين أي لا تزوجوهم نساءكم وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يتزوج مستمة سواء كان كتابيا أو غيره واستدل المالكية على وجوب الولاية في النكاح بقوله ولا تنفق المشركين لأنه أسند نكاح النساء إلى الرجال ولا عبد أي عبد لله وقيل مملوك أولئك المشركات والمشركون يدعون إلى النار إلى الكفر الموجب إلى النار بإذنه أي بإرادته أو علمه ويسألونك سأل عن ذلك عباد بن بشر وأسيد بن حضير قالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا نجامع النساء في المحيض خلافا لليهود هو أذن مستقذر وهذا تعليل لتحريم الجماع في المحيض فاعتزلوا النساء اجتنبوا جماعهن وقد فسر, وقد فسر ذلك الحديث بقوله لتشد عليها إزارها وشأنك بأعلاها حتى يطهرن أي ينقطع عنهن الدم فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء وتعلق الحكم بالآية الأخيرة عند مالك والشافعي فلا يجوز عندهما وطء حتى تغتسل وبالغاية الأولى عند أبي حنيفة فأجاز الوطء انقطاع الدم وقبل الغسل وقرئ حتى يطهرن بالتشديد ومعنى هذه الآية بالماء فتكون الغايتان بمعنى واحد وذلك حجة لمالك من حيث أمركم الله المرأة. التوابين من الذنوب المتطاهرين بالماء أو من الذنوب حرف لكم أي موضع حرف وذلك تشبيه للجماع في القاء النطفة وانتظار الولد بالحرس في القاء البذر وانتظار الزرع أن شئتم أي كيف شئتم من الهيئات أو من شئتم لا أين شئتم لأنه يوهم الاتيان في الدبر وقد افترى من نسب جوازه إلى مالك وقد تبرأ من ذلك وقال إنما الحرف في موضع الزرع وقدموا لأنفسكم أي الأعمال الصالحة عربة لأيمانكم أي لا تكثروا الحرف بالله فتبدل اسمه وأن تبروا على هذا علة للنهي فهو مفعول من أجله أي نهيتم عن كثرة الحلف كي تبروا وقيل المعنى لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا وافعلوا البر والتقوى دون يمين فان تبروا على هذا هو المحلوف عليه والعرضة على هذين القولين لقولك فلان عرضة لفلان إذا أكثر التعرض له وقيل عرضة ما, ما منع من قولك عرض له أمر حال بينه وبين كذا أي لا تمتمعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى ومن ذلك يمين أبي بكر الصديق أن ينفق على مصطح فأن تبروا على هذا علة لامتناعهم فهو مفعول من أجله أو مفعول بعرضة لأنها بمعنى مانع باللغو الساقط وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد وفقا للشافعي. وقيل أن يحلف على الشيء بظنه على ما حلف عليه ثم يظهر خلافه وفقا لأبي حنيفة. وقال ابن عباس اللغو الحلف حين الغضب. وقيل اللغو اليمين على المعصية والمؤاخدة العقاب أو وجوب الكفارة. بما كسبت قلوبكم أي قصدت فهو على خلاف اللغو وقال ابن عباس هو اليمين الغموس وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا وهو حرام اجماعا وليس فيه كفاره عند مالك خلافا للشافعي يؤلون من نسائهم يحلفون على ترك وطئهن وإنما تعد بمن لأنه تضمن معنى البعد منهن ويدخل في عموم قوله الذين كل حالف حرا كان أو عبدا إلا أن مالكان جعل مدة إيلاء العبد شهرين خلافا للشافعين ويدخل في إطلاق إيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم خلافا للشافعي في قصر الإيلاء على الحلف بالله ووجهه أنها اليمين الشرعية ولا يكون موليا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من أربعة أشهر وعند أبي حنيفة أربعة أشهر فصاعدة فإذا انقضت الأربعة الأشهر وقف المولي عند مالك والشافعي فإن فاء وإلا طلق فإن أب الطلاق طلق عليه الحاكم وكان أبو حنيفة إذا انقضت الأربعة الأشهر وقع, وقع الطلاق دون توقيث ولفظ الآية يحتمل القولين فإن فاءوا رجعوا إلى الوطأ وكفروا عن اليمين غفور الرحيم أي يغفر ما في الأيمان من إضرار المرأة عدم الطلاق العزيمة على قول مالك التطليق أو الإباية فيطلق عليه الحاكم وعند أبي حنيفة ترك الفيء حتى تنقضي الأربعة الأشهر والطلاق في الإلاء رجعي عند مالك بائن عند الشافعي وابي حنيفة والمطلقات يتربصن بيان للعدة وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله تعالى وأولاد الأحمار أجرواهن أن يضعن حملهن واليائسة الصغيرة بقوله واللاية سن من المحيض الآية والتي لم يدخل بها بقوله فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فيبقى حكمها في المدخول بها وهي سن من تحيض وقد خص مالك منها الأم فجعل عدتها قرأين ويتربصنا خبر بمعنى الأمر ثلاثة قرؤ انتصب ثلاثة على أنه مفعول به هكذا قال الزمخشري وقرو جمع قر وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض فحمله مالك والشافعي على الطهر لإثبات التاء في ثلاثة فإن الطهر مذكر والحيض مؤنث ولقول عائشة الأقراء هي الأطهار وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم وذلك مقصود العدة فعلى قول مالك تنقضي العدة بالدخول في الحيضه الثالثة إذا طلقها في طهر لم يمسها فيه وعند أبي حنيفة بالطهر منها ما خلق الله في أرحامهن يعني الحمل والحيض وضع عولتهن جمع بعل وهو هنا الزوج في ذلك اي في زمان العده ولهن مثل الذي عليهن من الاستمتاع وحسن المعاشره درجه في الكرامه وقيل الإنفاق وقيل كون الطلاق بيده الطلاق مرتان بيان, العدد بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة فامساك ارتجاع وهو مرفوع بالابتداء أو الخبر بمعروف حسن المعاشرة وتوفية الحقوق أو تسريح هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين منه بإحسان المتعة وقيل التسريح هنا الطلقة الثالثة بعد الاثنين وروي في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد لأن قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها هو الطلقة الثالثة وعلى ذلك يكون تكرارا والطلقة الرابعة لا معنى لها ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية نزلت بسبب سابت بن قيس اشتكت منهم رأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم فدعاه فطلقها على ذلك وحكمها على العموم وهو خطاب للأزواج في حكم الفدية وهي الخلع وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان ألا يقيم حدود الله وذلك إذا ساء ما بينهما وقرحت معاشرتهما ثم إن المخالعة على أربعة أحوال الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة فأجازه مالك وغيره لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء الآية ومنعها قوم لقوله تعالى إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله والثاني أن يكون الضرر منهما جميعا فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وأجازه الشافعي لقوله تعالى إلا أن خاف أن لا يقيم حدود الله والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة فمنعه الجمهور لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية وأجازه أبو حنيفة مطلقة وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة فإن خفتم خطاب للحكام والمتوسطين في هذا الأمر فإن طلقها هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله الطلاق مرتان حتى تنكح زوجا غيره أجمعت الأئمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع إلى مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وروي عن سعيد بن المسيد أن العقد يحلها دون وطن وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع وإنما تحل عند مالك إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه والوطء مباحا في غير حيض ولا إحرام ولا اعتكاف ولا صيام خلاف ابن الماجشون في الوطء غير المباح وأما نكاح المحلل فحرام ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك خلافا لأبي حنيفة والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نيه المرأة ولا المحلل له وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد فإن طلقها يعني هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي على الزوجة والزوج الأول أن يقيم حدود الله أي اوامره فيما يجب من حقوق الزوجية وإذا طلقتم النساء الآية خطاب للأزواج وهي نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منه لها بل يرتجع قرب انقضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك ومعنى بلغن أجلهن في هذا الموضع قاربنا انقضاء العدة وليس المراد انقضاؤها لأنه ليس بيده إمساق حينئذ ومعنى أمسكوهن راجعوهن بمعروف هنا قيل هو الإشهاد وقيل النفقة وإذا طلقتم النساء الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة فلا تعضلوهن أي لا تمنعوهن أي ينكحن أزواجهن أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن قال السهيلي نزلت في معقل ابن يسار كان له أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها وأرادت هي مراجعته فمنعها أخوها وقيل نزلت في جابر بن عبد الله وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها ثم أراد مراجعتها فمنعها جابر وقال, وقال تركتها وأنت أملك بها لا زوجتكها أبدا فنزلت الآية والمعروف هنا العدل وقيل الإشهاد وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في نكاح وليته خلافا لأبي حنيفة ذلك يوعظ به خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكل واحد على حدته ولذلك وحد ضمير الخطاب ذلك أذكى لكم خطابا للمؤمنين والإشارة إلى ترك الفصل ومعنى ازكى أطيب للنفس ومعنى أطهر أي للديل والعرض، والوالدات يرضعن أولادهن خبر بمعنى الأمر وتقتضي الايه حكمين الحكم الأول من يرضع الولد فمذهب مالك أن المرأة يجب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده وإلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها رضاعه في المشهور وقيل أجرة رضاعه على بيت المال وإن كانت مطلقة باء لم يلزمها رضاعه لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فاتوهن اجورهن إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل فإن لم يقبل غيرها وجب عليها إرضاعه ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها لا يلزمها إرضاعه أصلا والأمر في هذه الآية عندهما على الندب وقال أبو ثور يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب وأما مالك فحملها في موضع على الوجوب وفي موضع على الندب وفي موضع على التخيير حسبما ذكر من التقسيم في المذهب الحكم الثاني مدة الرضاع وقد ذكرها في قوله حولين كاملين وإنما وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض حول حولين فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة واشترط أن يكون الفطام عن تراضي الأبوين بقوله فإن أراد فصالا الآية فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك له وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له وقال ابن عباس إنما يرضع حولين من مكثم في البطن ستة أشهر فمن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا وإن مكث تسعة فرضاعه إحدى وعشرون لقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن في هذه النفقة والكسوة قولان أحدهما أنها أجرة رضاع الولد أو جبه الله للأم على الوالد وهو قول الزمخشري وابن العربي الثاني أنها نفقة الزوجات على الاطلاق وقال منذر بن سعيد البلوطي هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته وعلى هذا عملها ابن الفرس بالمعروف أي على قدر حال الزوج في ماله والزوجة في منصرها وقد بين ذلك بقوله لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها قرئ بفتح الراء لالتقاء السافنين على النهي وبرفعهما على الخبر ومعناها النهي ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل فيكون ما قبل الآخر مكسورا قبل الادغام أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحا والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها والباء في قوله بولدها وبولده سببية والمراد بقوله ولا مولود, ولا مولود له الوالد وإنما ذكره بهذا اللفظ إعلاما بأن الولد ينسب له لا للأم وعلى الوارث مثل ذلك اختلف في الوارث فقيل وارث المولود له وقيل وارث الصبي لو مات وقيل هو الصبي نفسه وقيل من بقي من أبويه واختلف في المراد بقوله مثل ذلك فقال مالك الأصحابه عدم المضار، وذلك يجري مع كل قول في الوارث لأن ترك الضرر واجب على كل أحد وقيل المراد أجرة الرضاع في النفقة والكسوة ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال لأن أجرة رضاعه في ماله وأما على سائر الأقوال فقيل إن الآية منسوخة فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد وقيل إنها محكمة فتجب أجرة الرضاء على وارث الصبي لو مات أو على وارث الوالد وهو قول قتادة والحسن البصري وإن أردتم أن تسترضعوا إباحة لاتخاذ الغير إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي دفعتم أجرة الرضاع. والذين يتوصون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة الآية عموم في كل متوفى عنها سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعد إلا الحامل فعدتها وضع حملها سواء وضعته قبل الأربعة الأشهر والعشر أو بعدها عند مالك والشافعي وجمهور العلماء وقال علي بن أبي طالب عدتها أبعد الأجلين وخص مالك من ذلك الأمة فعدتها في الوفاة شهران وخمس ليال ويتربصنا معناه عن التزويج وقيل عن الزينة سيكون أمرا بالإحدان وإعراب الذين مبتدأ الكفيون الخبر عن الذين متروك والقصد الإخبار عن أزواجهم فيما فعلنا في أنفسهن من التزويج والزينة بالمعروف هنا إذا كان غير منكر وقيل معناه الإشهاد ولا جناح عليكم فيما عرضتم به الآية إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدة ويقتضي ذلك النهي عن التصريح ثم أباح ما يضمر في النفس بقوله أو أكننتم في أنفسكم علم, علم الله أنكم ستذكرونهن أي تذكرونهن في أنفسكم وبألسنتكم لم يقف عليكم وقيل أي ستخطبوهن إن لم تنته عن ذلك لا تواعدوهن سرا أي لا تواعدوهن في العدة خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة وقال مالك في من يخطب في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إليه ثم يكون خاطبا من الخطاب وقال ابن القاسم يجب فراقها إلا أن تقولوا قولا معروفا استثناء منقطع والقول المعروف هو ما أبيح من التعريض كقوله إنكم لاكفاء كرام وقوله إن الله سيفعل معك خيرا وشبه ذلك ولا تعزم عقدة النكاح الآية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة والكتاب هنا القدر الذي شرع فيه من المدة ومن تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهما اتفاقا فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة واخترف عن مالك في, تأييد في تأبيد التحريم إذا لم يدخل بها ولم يطأها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآية قيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول ولما نهى عن التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلب العصمة ودوام الصحة ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا وذلك في نكاح التكويض فلا شيء عليه من الصداق لقوله لا جناح عليكم بشيء إن طلقتم النساء الآية والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق ويؤمر بالمتعة لقوله تعالى ومتعوهن وإن كان فرض لها فعليه نصف الصداق لقوله تعالى فنصف ما فرضتم ولا متعة عليه لأن المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض لها بقوله أو تفرضوا أو فيه بمعنى الواو ومتعوهن أي أحسنوا إليهن وأعطوهن شيئا عند الطلاق والأمر بالمتعة منذوب عند مالك وواجب عند الشافعين على الموسع قدر اي يمتع كل واحد على قدر ما يجد والموسع الغني والمقتر الضيق الحال وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها وهما بمعنى وبالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين حقا على المحسنين تعلق الشافعي في وجوب المتعة بقوله حقا، وتعلق مالك بالندب في قوله على المحسنين لأن الإحسان تفوّع بما لا يلزم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية بيان أن المطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إذا كان فرض لها صداق مسمى بخلاف نكاح التفويض، إلا أن يعفون. النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات والعفو هنا بمعنى الإسقاط أي للمطلقات قبل الدخول نصف الصداق إلا ان يسقطنه وإنما يجوز إسقاط المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال ابن عباس ومالك وغيرهما هو الوالي الذي تكون المرأة في حجره كالأب ابنته المحجورة والسيد في أمته فيجوز له أن يسقط نصف الصداق الواجب لها بالطلاق قبل الدخول وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء وقال علي بن أبي طالب والشافعي الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وعفوه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح وحجة الشافعي قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزم فذلك فضل وأما إسقاط الأبي لحق ابنته فليس فيه تقوى لأنه إسقاط حق الغير ولا تنسوا الفضل بينكم قيل إنه يعني إسقاط المرأة نصف صداقها أو دفع الرجل نصف الساقط عنه واللفظ أعم من ذلك والصلاة الوسطى جدد ذكرها بعد دخولها في الصلاة اعتناء بها وهي الصباح عند مالك وأهل المدينة والعصر عند علي بن أبي طالب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وقيل هي الظهر وقيل المغرب وقيل هي العشاء الآخرة وقيل الجمعة وسميت وسطى لتوسطها في عدد الركعات وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين الركعتين والأربع أو لتوصف وقتها، وعلى القول بأنها الصبح لأنها متوسطه بين الليل والنهار، وعلى القول بأنها الظهر أو الجمعة لأنها في وسط النهار أو لفضلها من الوسط وهو الخيار، وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها. وقوموا لله معناه في صلاتكم. قانتين هنا ساكتين وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت قاله ابن مسعود وزيد بن أرقم وقيل خاشعين وقيل طول القيام فإن خفت أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منه على النفس فرجالا جمع راجل أي على رجلي أو ركبان جمع راكب أي صل كيف ما كنتم من الركوب أو غيره وذلك في صلاة المسايفة ولا تنقص منها عن ركعتين في السفر وأربع في الحضر عند مالك فإذا أمنتم فاذكروا الله الآية قيل المعنى إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة وقيل إذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف فالذكر على القول على القول الأول في حال الصلاة وعلى الثاني بمعنى الشكر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم هذه الآية منسوخة ومعناها أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها من ماله وذلك وصية لها ثم نسخ إقامتها السنة بالأربعة الأشهر والعشر ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث حسب ما ذكر في سورة النساء واعراب وصية مبتدا وأزواجهم خبر أو مضمر تقديره فعليهم وصية وقرات بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا وصية ومتاع النصب على المصدر غير إخراج أي ليس لأولياء الميت إخراج المرأة فإن خرجنا معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة وللمطلقات متاع عام في امتاع كل مطلقة وبعمومه أخذ أبو ثور واستثنى الجمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية المتقدمة منه واستثنى مالك المختلعة والملاعنة حقا على المتقين يدل على وجوب المتعة وهي الإحسان للمطلقات لأن التقوى واجبة ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين فقال رجل فإن لم أرد أن أحسن، لم أمتع فنزلت حقا على المتقين ألم ترى رؤية قلب إلى الذين خرجوا من ديارهم قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتال فخرجوا من ديارهم سرارا من ذلك فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء وقيل بل فروا من الطاعون وهم ألوف جمع ألف قيل ثمانون ألف وقيل ثلاثون ألف وقيل ثمانية آلاف وقيل هو من الألف وهو ضعيف فقال لهم الله موتوا عبارة عن إماتتهم وقيل إن ملكين صاحا بهم موتوا فماتوا ثم احياهم ليستوفوا اجالهم وقاتل خطاب لهذه الامه وقيل للذين اماتهم الله ثم احياهم من ذا الذي يقرض الله استفهام يراد به الطلب والحض على الانفاق وذكر لفظ القرض تقريبا للاسهم لان المنفق ينتظر الثواب كما ينتظر المسلف رد ما اسلف وروي ان الايه نزلت في ابي الدحداح حين تصدق بحائط لم يكن له غيره قربا حسنا أي خالصا طيبا من حلال من غير من ولا اذى فيضاعفه قرا بالتشديد والتخفيف وبالرفع على الاستئناف أو عطفا على يقرب وبالنصب في جواب الاستفهام أضعافا عشرة أضعاف فما فوقها إلى سبعمائة يقبض ويبسط إخبار يراد به الترغيب في الإنفاق ألم تر إلى الملأ رؤية قلب وكانوا قوما نالتهم الذلة من أعدائهم فطلبوا الإذن في القتال فلما امروا به كرهه لنبي لهم قيل اسمه شمويل وقيل شمعون هل عسيتم أي قاربتم وأراد النبي المذكور أن يتوثق منهم ويجوز في السين من عسيتم الكسر والفتح وهو أصح ولذلك انفرد نافع بالكسر وأما إذا لم يتصل بعسى ضمير فلا يجوز فيها إلا الفتح طالوت ملكة قال وهب بن منبه أوحى الله إلى نبيهم إذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملكهم وقال السدي ارسل الله الى نبيهم عصا، وقال له اذا دخل عليك رجل على طول هذه العصا فهو ملكهم فكان ذلك طاروت ونحن احق بالملك منه روي انه كان دباغا ولم يقم من بيت الملك والواو في قوله ونحن واو الحال والذي في قوله ولم يؤت لعطف الجملة على الاخرى بسطة في العلم والجسم كان عالما بالعلوم وقيل بالفروب وكان أطول رجل يصل إلى منكبه والله يؤتي ملكه من يشاء رد عليهم في اعتقادهم أن الملك يستحق بالبيت أو بالمال أن يأتيكم التابوت كان هذا التابوت قد تركه موسى عند يوشع فجعله يوشع في البرية فبعث الله ملائكة حملته فجعلته في دار طالوت وفيه قصص كثيرة غير ثابتة فيه سكينة قيل رمح فيه رأس ووجه كوجه الإنسان وقيل طصت من ذهب تغسل فيه قلوب الأنبياء وقيل رحمة وقيل وقار وبقية قال ابن عباس هي عصا موسى ورضاض الألواح وقيل العصا والنعلان، وقيل الواح من التوراة. قال موسى وقال هارون يعني أقاربهما. قال الزمخشري يعني الأنبياء من بني إسرائيل. ويحتمل أن يريد موسى وهارون وأقحم الأهل. فصل طالوت أي خرج من موضعه إلى الجهاد بنهر. قيل هو نهر فلسطين فمن شرب منه الآية اختبر طاعتهم بمنعهم من الشرب باليد إلا من اغترف غرفة رخص لهم في الغرفة باليد وقرئ بفتح الغين وهو المصدر وبضمها وهو الاسم فشربوا منه إلا قليلا قيل كانوا ثمانين ألفا فشربوا منه كلهم إلا ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أصحاب بدر فأما من شرب فاجتد عليه العطش وأما من لم يشرب فلم يعطش بجالوت وجنوده كان كافرا عدوا لهم وهو ملك العمالقة ويقال إن البربر من ذريته يظنون أن يوقنون وهم أهل البصائر من أصحابه قتل داود جالوت كان داود في جند طالوت فقتل جالوت فأعطاه الله ملكبني لإسرائيل وفي ذلك قصص كثيرة غير صحيحة والحكمة هنا النبوة والزبور وعلمه مما يشاء صنعة الدروع ومنطق الطيور وغير ذلك ولولا دفع الله الآية منة على العباد بدفع بعضهم ببعض وقرئ دفاع بالألف ودفع بغير ألف والمعنى متفق تلك الرسل الإشارة إلى جماعتهم فضلنا نص في التفضيل في الجملة من غير تعيين مفضول كقوله صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى فإن معناه النهي عن تعيين المفضول لأنه تنقيص له وذلك غيبة ممنوعه وقد فرح صلى الله عليه وآله وسلم بفضله على جميع الأنبياء بقوله أنا سيد ولد آدم لا بفضله على واحد بعينه فلا تعارض بين الحديثين من كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات قيل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتفضيله على الأنبياء بأشياء كثيرة وقيل هو إدريس لقوله ورفعناه مكانا عليا فالرفعة على هذا في المسافة وقيل هو مطلق في كل من فضله الله منهم من بعدهم أي من بعد الأنبياء والمعنى بعد كل نبي لا بعد الجميع لو شاء الله مقتتل كرره تأكيدا وليبني عليه ما بعده أنفقوا يعم الزكاة والتطوع لا بيع فيه أي لا يتصرف أحد في ماله والمراد لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق في الدنيا ويدخل فيه نفي الفدية لأنه بشراء الإنسان نفسه ولا خلة أي مودة نافعة لأن كل أحد يومئذ مشغول بنفسه ولا شفاعة أي ليس في يوم القيامة شفاعة إلا بإذن الله فهو في الحقيقة رحمة من الله للمشفوع فيه وكرامة للشافع ليس فيها تحكم على الله وعلى هذا يحمل ما ورد من نفي الشفاعة في القرآن أعني ألا تقع إلا بإذن الله فلا تعارض بينه وبين إثباتها وحيثما كان سياق الكلام في أهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الإطلاق بالغة في التهويل وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله نفيت الشفاعة إلا بإذنه والكافرون هم الظالمون قال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال هكذا ولم يقل والظالمون هم الكافرون الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذه آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن حسب ما ورد في الحديث وجاء فيها فضل كبير في الحديث الصحيح وفي غيره لا تأخذه سنة ولا نوم تنزيه لله تعالى عن الآفات البشرية والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي ابتداء النوم لا نفسه كقول القائل في عينه سنة وليس بنائم من ذا الذي يشفع استفهام مراد به نفي الشفاعة إلا بإذن الله فهي في الحقيقة راجعة إليه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الضمير عائد على من يعقل ممن تضمنه قوله له ما في السماوات وما في الأرض والمعنى يعلم ما كان قبلهم وما يكون بعدهم وقال مجاهد ما بين أيديهم الدنيا وما خلفهم الآخرة من علمه من معلوماته أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلموه وسع كرسيه الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش وهو أعظم من السماوات والأرض وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، وقيل كرسيه علمه، وقيل كرسيه ملكه، ولا يؤده أي لا يشغله ولا يشق عليه. لا إكره في الدين. المعنى أن دين الإسلام. في غاية الوضوح وظهور البراهين على صحته بحيث لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول فيه بل يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفسه دون اكراه ويدل على ذلك قوله قد تبين الرشد من الغي أي قد تبين أن الإسلام رشد وأن الكفر غي فلا يستقر بعد بيانه إلى اكراه وقيل معناه الموادعة وأن لا يكره أحد بالقتال على الدخول في الإسلام ثم نسخت بالقتال وهذا ضعيف لأنها مدنية وإنما آية المسالمه وترك القتال بمكه بالعروة الوسطى العروة في الأجرام هي موضع الإنساك وشد الأيدي وهي هنا تشريه واستعارة في الإيمان لا انفصام لها لا انكسار لها ولا انفصال يخرجهم من الظلمات إلى النور أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان أولياؤهم الطاغوت جمع الطاغوت هنا وأفرد في غير هذا الموضع فكأنه اسم جنس لما عبد من دون الله ولمن يضل الناس من الشياطين وبني آدم الذي حاج إبراهيم هو نمروذ الملك وكان يدعي الربوبيه فقال لإبراهيم من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت فقال نمروذ أنا أحي وأميت وأحضر رجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فقال قد أحييت هذا وأمدت هذا فقال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت أي انقطع وقامت عليه الحجة فإن قيل تقل إبراهيم من دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني والانتقال علامة الانقطاع فالجواب أنه لم ينقطع ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة وهو فعل الله ومجازا وهو فعل غيره فتعلق نمروذ بالمجاز غلطا منه أو مغالطا فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا مجاز له ولا يمكن الكافر عدول عنه اصلا أو كالذي مر على قريه تقديره أو رأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم ترى عليه لأن كلتيهما كلمتات عجو ويجوز أن يحمل على المعنى كأنه يقول أرأيتك الذي حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية وهذا المار في إنه عزير وقيل الخضر فقوله أن يحيي هذه الله ليس إنكارا للبعث ولا ولكنه استعظام لقدرة الذي يحيي الموتى أو سؤال عن كيفية الاحياء وصورته لا شك في وقوعه وذلك مقتضى كلمة أن فأراه الله ذلك عيانا ليزداد وصيرا وقيل, وقيل بل كان كافرا وقالها إنكارا للبعث واستبعادا فأراه الله الحياة بعد الموت في نفسه وذلك أعظم برهان وهي قاوية على عروشها أي خالية من الناس وقال السدي سقطت سقوفها وهي العروش ثم سقطت الحيطان على السقف أن يحيي هذه الله ظاهر هذا اللفظ تحياء هذه القرية بالعمارة بعد الخراب ولكن المعنى تحياء أهلها بعد موتهم لأن هذا الذي يمكن فيه الشك والإنكار ولذلك أراه الله الحياة بعد موته والقرية كانت بيت المقدس لما أصربها بخت نصر وقيل قرية الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف كم لبست سؤال على وجه التقرير قال لبست يوما أو بعض يوم استقل مدة موته قيل أماته الله غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب من يوم آخر بعد مئة عام فظن أنه يوم واحد ثم رأى بقية من الشمس فخاف أن يكذب في قوله يوما فقال أو بعض يوم فانظر إلى طعامك وشرابك قيل كان طعامه تينا وعنبا وأن شرابه كان عصيرا ولبنا لم يتسنى معناه لم يتغير بل بقي على حاله طول مئة عام وذلك أعدوبة إلهية واللفظ يحتمل أن يكون مشتقا من السنة لأن لامها هاء فتكون الهاء في يتسنه أصلية أي لم يتغير السنون ويحتمل أن يكون مشتقا من قولك تسنن الشيء إذا فسد ومنه الحمأ المسنون ثم قلبت النون حرف علة كقولهم قصيت أغفاري ثم حذف حرف العلة للجازم والهاء على هذا هاء السكت وانظر إلى حمارك قيل بقي حماره حيا طول المئة عام دون علف ولا ماء وقيل مات ثم أحياه الله وهو ينظر إليه ولنجعلك آية للناس التقدير فعلنا بك هذا لتكون آية للناس وروي أنه قام شابا على حالته يوم مات فوجد أولاده وأولادهم شيوخا وانظر إلى العظام هي عظام نفسه وقيل عظام الحمار على القول بأنه مات ننشرها بالراء نحييها وقرئ بالزاي ومعناه نرفعها للإحياء قال أعلم بهمزة قطع وضم الميم، أي قال الرجل ذلك اعترافا وقرا بالف وصل والجزم على الامر اي قال له الملك ذلك واذ قال ابراهيم الايه قال الجمهور لم يشك ابراهيم في احياء الموتى وانما طلب المعاينه لانه راى دابه قد اكلتها السباع والحيات فسال ذلك السؤال ويدل على ذلك قوله كيف فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته لا عن وقوعه ولكن ليطمئن قلبي أي بالمعاينة أربعة من الطير قيل هي الديك والطاوس والحمام والغراب فقطعها وخلط أجزاءها ثم جعل من المجموع جزءا على كل جبل وأمسك رأسها بيده ثم قال تعالين بإذن الله فتطايرت تلك الأجزاء حتى التأمت وبقيت بلا رؤوس ثم كرر النداء فجاءته تسعى حتى وضعت أجسادها في رؤوسها وطارت بإذن الله فصرهن أي ضمهن وقيل قطعهن على كل جبل قيل أربعة أجبال وقيل سبعة وقيل الجبال التي وصل إليها حينئذ من غير حصر بعدد سبيل الله ظاهره الجهاد وقد يحمل على جميع وجوه البر كمثل حبة كل ما يزرع ويقتات وأشهره القمح وفي الكلام حذف تقديره مثل نفقة الذين ينفقون كمثل حبة أو يقدر في آخر الكلام كمثل صاحب حبة أنبتت سبع سنابل بيان أن الحسنة بسبعمائة كما جاء في الحديث أن رجلا جاء بناقة فقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة والله يضاعف لمن يشاء اي يزيده على سبعمائة وقيل هو تأكيد وبيان للسبعمائة والأول أرجح لأنه ورد في الحديث ما يدل عليه الذين ينفقون الآية قيل في عثمان وقيل في علي وقيل في عبد الرحمن بن عوف من ولا اذى المن ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بها والاذى السب قول معروف هو رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس ومغفرة عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء وقيل مغفرة من الله لسبب الرد الجميل والمعنى تفضيل عدم العطاء إذا كان بقول معروف ومغفرة على العطاء الذي يتبعه أذى لا تبطل صدقاتكم عقيدة أهل السنة أن السيئات لا تبطل الحسنات فقالوا في هذه الآية إن الصدقة التي يعلم من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه وقيل إن المن والأذى دليل على أن نيته لم تكن خالصة فلذلك بطلت صدقته. كالذي ينفق تمثيل لمن يمن ويؤذي بالذي ينفق رياء وهو غير مؤمن فمثله أي مثل المرائي في نفقته كحجر عليه تراب يظنه من يراه أرضا منبتة طيبة فإذا أنزل عليها المطر انكشف التراب فيوقى الحجر لا منفعة فيه فكذلك المرائي يظن أن له أجرا فإذا كان يوم القيامة انكشف سره ولم تنفعه صفوان حجر كبير وابل مطر كثير صلد أملس لا يقدرون اي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من انفاقهم وهو كسبهم وتثبيتا أي تيقنا وتحقيقا للثواب لان انفسهم لها بصائر تحملهم على الانفاق ويحتمل ان يكون معنى التثبيت انهم يثبتون انفسهم على الايمان باحتمال المشقة في بذل المال وانتصاب ابتغاء على المصدر في موضع الحال وعطف عليه وتثبيتا ولا يصح في تثبيتا أن يكون مفعولا من أجله لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت فامتنع ذلك في المعطوف عليه وهو ابتغاء كمثل حبة تقديره كمثل صاحب حبة أو يقدر ولا مثل نفقة الذين ينفقون بربوة لأن ارتفاع موضع الجنة أطيب لتربتها وهوائها فطل الطل الرقيق الخفيف فالمعنى يكفي هذه الجنة لكرم أرضها أيود أحدكم الآية مثل ضرب للإنسان يعمل صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره ختم له بعمل السوق أو مثل للكافر أو المنافق أو المراء المتقدم ذكره آنفا أو ذي المن والأذى فإن كل واحد منهم يظن أنه ينتفع بعمله فإذا كان وقت حاجة إليه لم يجد شيئا فشبههم الله بمن كانت له جنة ثم أصابتها الجائحة المهلكة أحوج ما كان إليها لشيخوخته وضعف ذريته قالوا في قوله وأصابه الكبر للحال إعصار أي ريح فيها سموم محرقة من طيبات ما رزقناكم والطيبات هنا عند الجمهور الجيد غير الرديء فقيل إن ذلك في الزكاه فيكون واجبا وقيل في التطوع فيكون مندوبا لا واجبا لانه كما يجوز التطوع بالقليل يجوز بالرديء ومما اخرجنا من النبات والمعادن وغير ذلك ولا تيمموا الخبيث اي لا تقصدوا الرديء منه تنفقون في موضع الحال ولستم باخذي الواء للحال والمعنى أنكم لا تأخذونه في حقوقكم وديونكم إلا أن تتسامحوا بأخذه وتعلموا من قولك أغمض فلان عن بعض حقه إذا لم يستوفه وإذا غض بصره الشيطان يعدكم الفقر الآية دفع لما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر ففي ضمن ذلك حظ على الإنفاق ثم بين عداوة الشيطان بأمره بالفحشاء وهي المعاصي وقيل الفحشاء البخل والفاحش عند العرب البخيل قال ابن عباس في الآية اثنتان من الشيطان واثنتان من الله والفضل هو الرزق والتوسعة يؤتي الحكمة قيل هي المعرفة بالقرآن وقيل النبوة وقيل الإصابة في القول والعمل وما أنفقه من نفقه الآية ذكر نوعين وهما ما يفعله الإنسان تبرعا وما يفعله بعد إلزامه نفسه بالنذر وفي قوله فإن الله يعلم وعد بالثواب وقوله وما للظالمين من أنصار وعيد لمن يمنع الزكاة أو ينفق لغير الله إن تبدو الصدقات في التطوع عند الجمهور لأنها يحسن إخفاءها وإبداء الواجبة فنعما هي ثناء على الإظهار ثم حكم أن الإخفاء خير من ذلك الإبداء وما من نعمة في موضع نصب تفسير للمضمر فنعم شيئا إبداؤها ليس عليك هداهم قيل إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة فنزلت الآية مبيحة للصدقه على من ليس على دين الإسلام وذلك في التطوع وأما الزكاة فلا تدفع لكافر أصلا فالضمير في هداهم على هذا القول للكافر وقيل ليس عليك أن تهديهم لما أمروا به من الإنفاق وترك المن والأذى والرياء والإنفاق من الخبيث إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله فالضمير على هذا للمسلمين وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أي إن منفعته لكم لقوله من عمل صالحا فلنفسه وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله قيل إنه خبر عن الصحابة أنهم لا ينفقون إلا بتغاء وجه الله ففيه تزكية لهم وشهادة بفضلهم وقيل ما تنفقون نفقة تقبل منكم إلا ابتغاء وجه الله، ففي ذلك حظ على الإخلاص. للفقراء متعلق بمحذوف تقديره الإنفاق للفقراء، وهم هنا المهاجرون. احصروا حبسوا بالعدو وبالمرض في سبيل الله. يحتمل الجهاد والدخول في الإسلام ضربا في الأرض هو التصرف في التجارة وغيرها يحسبهم الجاهل أغنياء أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم والتعفف هنا هو عن الطلب ومن سببية وقال ابن عطية لبيان الجنس تعرفهم بسيماهم علامة وجوههم وهي ظهور الجهد والفاقة وقلة النعمة وقيل الخشوع وقيل أثر السجود لا يسألون الناس الحافة الإلحاف هو الإلحاح في السؤال والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحفون وقيل هو نفي السؤال والإلحاح معا وباقي الآية وعد بالليل والنهار سرا وعلانية تعميم لوجوه الإنفاق وأوقاته قال ابن عباس نزلت في علي فإنه تصدق بدرهم بالليل وبدرهم بالنهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية وقال أبو هريرة نزلت في علف الخيل الذين يأكلون الربا أي ينتفعون به وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع وسواء من أعطاه أو من أخذ والربا في اللغة الزيادة ثم استعمل في الشريعة في بيوعات ممنوعة أكثرها راجع إلى الزيادة فإن غالب الربا في الجاهلية قولهم للغريم أتقضي أم تربي فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب عليه ثم إن الربا على نوعين ربا النسيئة وربا التفاضل وكلاهما يكون في الذهب والفضة وفي الطعام فأما النسيئة فتحرم في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وفي بيع الذهب بالفضة وهو الصرف وفي الطعام بالطعام مطلقا وأما التفاضل فإنما يحرم في بيع الجنس الواحد بجنسه من النقدين ومن الطعام ومذهب مالك أنه يحرم التفاضل في المقتات المدخر من الطعام ومذهب الشافعي أنه يحرم في كل طعام ومذهب أبي حنيفة أنه يحرم في المكيل والموزون من الطعام وغيره لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون ويتخبطه يتفعله من قولك خبط يخبط والمس الجنون ومن تتعلق بيقوم ذلك لأنهم تعليل للعقاب الذي يصيبهم وإنما هذا للكفار لأن قولهم إنما البيع مثل الربا رد على الشريعة و. تكذيب للاسم وقد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد فإن قيل هلا قيل إن الربا مثل البيع لأنهم قاسوا الربا على البيع في الجواز فالجواب إن هذا مبالغة فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيع وأحل الله البيع عموم يخرج منه البيوع الممنوعة شرعا وقد عددناها في الفقه ثمانين نوعا وحرم الربا رد على الكفار وإنكار للتسوية بين البيع والربا وفي ذلك دليل على أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم تحليل الله وتحريمه فله ما سلف أي له ما أخذ من الربا أي لا يؤاخذ بما فعل منه قبل نزول التحريم وأمره إلى الله الضمير عائد على صاحب الربا والمعنى أن الله يحكم فيه يوم القيامة فلا تؤاخذوه في الدنيا وقيل الضمير عائد على الربا والمعنى أن أمر الربا إلى الله في تحريم أو غير ذلك ومن عاد الآية يعني من عاد إلى فعل الربا وإلى القول إنما البيع مثل الربا ولذلك حكم عليه بالخلود في النار لأن ذلك القول لا يصطر إلا من كافر فلا حجة فيها لمن قال بتخليد العصاة لكونها في الكفار يمحق الله الربا ينقصه ويذهب ويرضي الصدقات ينميها في الدنيا بالبركة وفي الآخرة بمضاعفة الثواب كفار أثيم أي من يجمع بين الكفر والإثم بفعل الربا وهذا يدل على أن الآية في الكفار وذروا ما بقي من الربا سبب الآية أنه كان بين قريش وثقيف ربا في الجاهلية فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال في خطبته كل ربا كان في الجاهلية موضوع ثم إن ثقيفا أرسلت تطلب الربا الذي كان لهم على قريش فابوا من دفعه وقالوا قد وضع الربا فتحاكموا إلى عتاب بن أسيد أمير مكة فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية إن كنتم مؤمنين شرط لمن خوطب به من قريش وغيرهم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب أي إن لم تنتهوا عن الربا خوربتم ومعنى فأذنوا اعلموا وقرئ بالمد أي اعلموا غيركم ولما نزلت قالت سقيف لا طاقة لنا بحرب, بحرب الله ورسوله لا تظلمون ولا تظلمون أي لا تظلمون بأخذ زيادة على رؤوس أموالكم ولا تظلمون بالنقص منها وإن كان ذو عسره كان تام بمعنى حضر ووقع وقرئ ذا عسرة أي إذا كان الغريم ذا عسرة فنظرة إلى ميسره حكم الله للمعسر بالإنظار إلى أن يوسر وقد كان قبل ذلك يباع فيما عليه ونظرة مصدر معناه التأخير وهو مرفوع على أنه خبر بتداء تقديره فالجواب نظرة أو مبتدأ وميسره أيضا مصطر وقلئ بضم السين وفتحها وأن تصدقوا خير لكم ندب الله إلى الصدقة على المعسر بإسقاط الدين عنه فذلك أفضل من أنظاره وباقي الآية وعظ وقيل إن آخر آية نزلت آية الربا وقيل بلقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية وقيل آية الدين المذكورة بعد إذا تداينتم بدين أي إذا عامل بعضكم بعضا بدين وإنما ذكر الدين وإن كان مذكورا في تداينتم ليعود عليه الضمير في اكتبوه وليزول الاشتراك الذي في تداينتم إذ يقال لمعنى الجزاء إلى أجل مسمى دليل على أنه لا يجوز إلى أجل مجهول وأجاز مالك البيع إلى الجذاب والحصار لأنه معروف عند الناس ومنعه الشافعي وأبو حنيفة قال ابن عباس نزلت الآية في السلم خاصة يعني أن سلم أهل المدينة كان سبب نزولها قال مالك وهذا يجمع الدين كله يعني أنه يجوز التأخير في السلم والسلف وغيرهما فاكتبوا ذهب قوم إلى أن كتابة الدين واجبة بهذه الآية وقال قوم إنها منسوخة لقوله فإن أمن بعضكم بعضا وقال قوم إنها على الندب وليكتب بينكم كاتب قال قوم يجب على الكاتب أن يكتب وقال قوم نسخ ذلك بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد وقال آخرون يجب عليه إذا لم يوجد كاتب سواه وقال قوم إن الأمر بذلك على الندب ولذلك جاء أخذ الأجرة على كتب الوثائق بالعدل يتعلق عند ابن عطية بقوله وليكتب وعند الزمخشري بقوله كاتب فعلى الأول تكون الكتابة بالعدل وإن كان الكاتب غير مرضي وعلى الثاني يجب أن يكون الكاتب مرضيا في نفسه قال مالك لا يكتب الوثائق إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون ولا يأبى كاتب ان يكتب نهي عن الإباية وهو يقول الوجوب كما علمه الله يتعلق بقوله أن يكتب والكاف للتشبيه أي يكتب مثل ما علمه الله أو للتعليل أن ينفع الناس بالكتابة كما علمه الله لقوله أحسن كما أحسن الله إليك وقيل يتعلق بقوله بعدها فليكتب واليملل يقال أمللت الكتاب وأمليته فورد هنا على اللغة الواحدة وفي قوله تملى عليه على الآخر الذي عليه الحق لأن الشهادة إنما هي باعترافه فإن كتب الوثيقة دون إملاله ثم أقر بها جال ولا يبخس أمر الله بالتقوى فيما يملي ونهاه عن البخس وهو نقص الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو السفيه الذي لا يحسن النظر في ماله والضعيف الصغير وشبهه والذي لا يستطيع أي يملأ الأخرس وشبهه وليه أبوه أو وصيه والضمير عائد على الذي عليه الحق واستشهد شهيدين شهادة الرجلين جائزة في كل شيء إلا في الزنا فلا بد من أربعة من رجالكم نص في رفض شهادة الكفار والصريان والنساء وأما العبيد فاللفظ يتناولهم ولذلك أجاز ابن حنبل شهادتهم ومنعها مالك والشافعي لنقص الرق فرجل وامرأتان قال قوم لا تجوز شهادة المرأتين إلا مع الرجال وقال معنى الآية إن لم يكون أي إن لم يوجد وأجاز الجمهور أن المعنى إن لم يشهد رجلان فرجل وامرأتان وإنما يجوز عند مالك شهادة الرجل والمرأتين في الأموال لا في غيرها وتجوز شهادة المرأتين دون رجل فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والاستهلال وعيوب النساء وارتفع رجل بفعل مضمر تقديره فليق الرجل فهو فاعل أو تقديره فليستشهد رجل فهو مفعول لم يسم فاعل أو بالبتداء تقديره فرجل وامرأتان يشهدون ممن ترضون صفة للرجل والمرأتين وهو مشترط أيضا في الرجلين الشاهدين لأن الرضا مشترط في الجميع وهو العدالة ومعناها جتناب الذنوب الكبائر وتوقف الصغائر مع المحافظة على المروءه أن تضل مفعول من أجله والعامل فيه هو المقدر العامل في رجل وامرأتان والضلال في الشهادة وهو نسيانها أو نسيان بعضها وإنما جعل ضلال إحدى المرأتين مفعولا من أجله وليس هو المراد لأنه سبب لتذكير الأخرى لها وهو المراد فأقيم السبب مقام المسبب وقرئ إن تضل لكسر الهمزة على الشر وجوابه الفاء في فتذكر ولذلك رفعه من كسر الهمزة ونصبه من فتحها على العطف وقرئ تذكر بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد ولا يأبى الشهداء أي لا يمتنع إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة وقد ورد تفسيره بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتفق العلماء أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها وقيل إذا دعوا إلى تحصيل الشهادة وكتبها وقيل إلى الأمرين ولا تسأموا أن تكتبوا أي لا تملوا من الكتابة إذا ترددت وكثرت سواء كان الحق صغيرا أو كبيرا ونصب صغيرا على الحال ذلك إشارة إلى الكتابة اقسط من القسط وهو العدل وأقوم بمعنى أشد إقامة وينبني افعل فيهما من الرباعي وهو قليل وأدنى الا لا تغتابوا أي أقرب إلى عدم الشك في الشهادة إلا أن تكون تجارة حاضرة أن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع لأن الكلام المتقدم في الدين المؤجل والمعنى إباحة ترك الكتابة في التجارة الحاضرة وهو ما يباع بالنقد وغيره تديرونها بينكم يقتضي القبض والبينونة وأشهدوا إذا تبايعتم ذهب قوم إلى وجوب الإشهاد على كل بيع صغيرا أو كبيرا وهم الظاهرية خلافا للجمهور وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا وذهب قوم إلى أنه على الندب ولا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل أن يكون كاتب فاعلا على تقدير كسر الراء المدغمة من يضار والمعنى على هذا نهي للكاتب والشاهد أن يضار صاحب الحق أو الذي عليه الحق بالزيادة فيه أو النقصان منه أو الامتناع من الكتابة أو الشهادة ويحتمل أن يكون كاتب مفعولا لم يسمى فاعله على تقدير فتح الراء المدغمة ويقوي ذلك قراءة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يضار بالتفكيك وفتح الراء والمعنى النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بإذا بالقول أو بالفعل وإن تفعلوا أي إن وقعتم في الإضرار فإنه فسوق حال بكم ويعلمكم الله إخبار على وجه الامتنان وقيل معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه وهذا المعنى الصحيح ولكن لفظ الآية لا يعطيه لأنه لو كان كذلك لجزم يعلمكم في جواب التقو وإن كنتم على سفر الآية لما أمر الله تعالى بكتب الدين جعل الرهن توثيقا للحق عوضا عن الكتابة حيث تتعذر الكتابة في السفر وقال الظاهريه لا يجوز الرهن إلا في السفر لظاهر الآية وأجازه مالك وغيره في الحضر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعه بالمدينة فرهان مقبوضة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن وأجمع العلماء على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله وأجاز مالك والجمهور وضعه على يد عدل والقبض للرهن شرط في الصحة عند الشافعي وغيره لقوله تعالى مقبوضة وهو عند مالك شرط كمال لا صحة فإن أمن بعضكم بعض الآية أي إن أمن صاحب الحق المديان لحسن ظنه به فليستغن عن الكتابة وعن الرهن فأمر أولا بالكتابة ثم بالرهن ثم بالاعتمام فللدين ثلاثة أحوال ثم أمر المديان بأداء الأمانة ليكون عند ظن صاحبه به ولا تكتم الشهادة محمول على الوجوب فإنه آثم قلبه معناه قد تعلق به الإثم اللاحق من المعصية في كتمان الشهادة وارتفع آثم بأنه خبر إن وقلبه فاعل به ويجوز أن يكون قلبه مبتدأ وآثم خبره وإنما أسند الإثم إلى القلب وإن كان, وإن كان جملة الكاتم هي الآثمة لأن الكتمان من فعل القلب إذ هو يضمرها ولألا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان